Sekarang pindah pada halaman 57. Baik. Henday Al-Rahman. Pada rakaat athaharah. Dan rojamian? Kan. Tan. Kan. Baik, rahman Ba ban. Ayo. Ta tan. Ayo. Sa san. Ayo. Wa wan. Ayo. Ka kan. Bagus. Ba ban. Kita Ba ban. Ayo. أحد أحداً ايوه احدا ايوه حسنا اه حسنا ايوه صالحا ايوه صالحا ايوه رغدا أيوة. سميعاً سنيعا تروس فسيلا ايوه يرزا بابوس جرزا ايوه رسولا تروس جميعا م. شهاده ايوه واصيلا ايوه عذابا ايوه فقيرا طيب بابوسك ini harus dipraktikkan tetap mana bacaan panjang dan bacaan pendeknya. Tet. Al-An Sofah halaman ya 5. Tet. Dai Muhammad, ikra'u al-an jami'an bin bin bin bin ban bin ban. Ewa. Da din dan. Ayo. Ya kin yan. Ayo. نا نن ايوه سي سين مين ايوه وا وان خلاص ز زل ايوه في وين ناصح ناس لهب ايوه مراب ايوه ساقمين ايوه اليمين مبازن خلاص في دين ايوه كاذبة اعطائه يحيما يسالي ايوه علق علق ايوه هشيما كلمه ايوه بقره ايوه رقاتين مائة بالكسر شهود ايوه هاوية ايوه نوري كتابه laa aadin ayo mafazal ayo ina ban sa'ibatin Ia, bagus sekali baik pada halaman 59 pindah lagi kepada ba'matanwin pada ba'matanwin tajwid rahman halaman ikra jamian bun bun bun bun tadakul bun bun ayo bun bun, bun. طيب يا عبد الرحمن اقرا با تمام بن بن بن طيب, طيب. ذن, ذن ذن طيب عالم ايوه جاهل ام ناصح ايوه قادر ايوه قادرين قادرون ايوه غفور قادر. ايوه. ايوه رحيم ايوه سميع تمام قرات ايوه صلوات ايوه همزتم ده به وصاوا بماذا وماذتين ومذات أيوة. ايوه شفاعة قتل ايوه شفاعه ذهاب ايوه تجاره حاضرة أيوة. عذاب غليظ يصابه عذاب عذاب غليظ أيوة. عذاب أليم أيوة. قانتات أيوة. حافظات أيوة. سائحات حافظات أيوة. خبيرا أيوة ra'ufun bagus hawiyatan aywa mubarakam aywa shu'ubun tayyib qiradatan hmm. shahadatan hmm. qari'atan abilatun aywa kafirun jamia. bina jamian. bina baina baina ini dinamakan dengan uh, mad lin matliin kalau berhenti itu boleh dibaca dua sampai enam harakat. Oke, Anda ulangi qira'ah-an. Haizu. Ayo. Haizu. Tamam. Huh? 'Aina. Ayo. 'Airu. Ha. 'Aida. Ayo. Laisa. Hmm. Laisa. Ayo. Hairon. Tamam. Hairan. Hmm. Ghayb. Hmm. Ghayban. Hmm. Syai'un. Ayo. Wa ra'aita. Hmm. زيتون عينك أيوة. جزينا مم. ميمنة وفدناه قريش طيب. قريش أيوة. لا ريب فيه أيوة. فكيف كان مم. بينهما أيوة. يكيدون كيدا مم. لإله في قريش لإله قريش أيوة يا ليتني يا ويلنا بين ذلك بعينه سفرة م -م وآويناهما أيوة كرام بررة أيوة له شيء م -م بمسيطر قعود أيوة ريحان أيوة شيخان أيوة شعيب م -م Baina yadaihi Ewa. Alaihi shayun, Ilaihi ad'u Terus Rufiha Baina maahu Baina maahu wa Fawailun Demikian pula pada halaman 61 Dibaca matlin juga Bu Bau Agar jamian? Bu Bau Luha Ha Luha Ha Pada halaman 62 masuk pada sukun, masuk pada sukun pada baris ketiga yang benar adalah alam, alam. dari pada baris ketiga apa alam di sukun mimnya. tadi kerujaman lam, lam, kam, kam. لم إيوه كيم أمم كوم إيوه لم أمم ليم أمم لوم إيوه سم إيوه سيم إيوه كوم بعوس كم كيم كوم إيوه لهم إيوه وهم إيوه بهم أمم أول أول لم إيوه ألم فهم بهم إيوه أمره إيوه قوم هم إيوه عليهم عليكم بعوس خمسة إيوه فوقهم قاهرون فوقهم قاهرون لكم دينكم ولي ديني أيوة كيدهم شيئا شيئا, شيئا أيوة في صدورهم فنات مال فيهم أيوة وإذا رأوهم قالوا أيوة ليس لهم طعام أيوة إن امرؤ هلك أيوة فتناسعوا أمرهم قلوبهم في أمرة حيث لا ترونهم جاهدوا بأموالهم أبعصيت أمري في قلوبهم مرض يتخافتون بينهم فما لهم ها يؤمنون كاملا كان الأخري samaraum la yu'minuna ayo haka qira'ah sahih pada halaman 63 masuk pada nun yang disakin baik iqra man man man min min ayo ba'da an in un bagus an ayo an إن هو من آمن عن عباده ومنه من حيث عنهما أنعمت أن هديناكم من آمن وعمل صالحا بنيان صموات ما لكم من إله غيره ينهون عنه وينهون عنه لا يزال بنيانه لا لا يزال بنيانه ايوه انه كان بكم رحيما انت كان بكم رحيما من عذاب غليظ ايوه ولا كان عليما خبيرا، ببوش. وهم عن آياتها معرضون، خلو إلى جا قلم، يعلم ما بين أيديهم، وما له من هادم، وإلى كم داخهم. ان انت عليهم ابو ايش اوجسهم منهم سفتا ايوه من حيث لا يشعرون اقرا فا ميلان من حيث لا يشعرون ابو ايش عليها قعود ايوه 64 teman-teman ya al-karim pada baris pertama ini murid disuruh mengatakan dulu di ritu bukunya alq at ab aj ada terkumpul dalam satu kalimat. Kudubu jadin, kudubu jadin. Kalian ini terkahirin. Kalau aku, aku, aku, aku, ab, ab, aj, aj, ad, ad. Bila kol ini, semuanya lebih dekat kepada fathah. Jadi tidak tergantung kalau sebelumnya kasrah menjadi ikhik, tapi tib pada fathah. Aku, aku, ab, اج اج طيب النابل كريم قراءه بعد اقا ايوه هلا تقهر ايوه تقرا تمام خلقناكم تمام موقوتحمذ ايوه اعط تمام اضعهم ايوه ليطغى بالفتح. بالفتح. ليطغى لا, لا, لا مطلع إطعام مم أب مم وأبقى تبدو ابلغ حسبتم مم حسبتم طيب اج اجرا ايوه تجزون ايوه, إجرام ايوه نجعل ايوه, ايوه مدخلا ايوه, ايوه وجدنا لم يلد إبليس يجمعون إبليس يجمعون وهم فيها يختصمون أيوة يجعلون أصابعهم ألم يجعل كيدهم أيوة خلقكم أطوارا لم خلقهم أطوارا أيوة لم يلد ولم يولد اقرب لبعرهم على بعض طيب. في جيدا حبل م. وخلقناكم ازواجا طيب. اقرب لكم نفعا تفعد افلا تطمعون ان يؤخر لكم فقد كان فريقكم منهم طيب هذا هلمان بريكه هلمان 66 توي 67. Baik, 67 harus dibedakan antara yang kokolah dengan yang tidak. Langsung pada halaman 67 Zainal Abdurrahman, farq <tik> baina <tik> hamzah wal ain wal kaf wal harus dibedakan man, mana sukun hamzahnya ataupun ain ataupun kaf ataupun qaf ya. Zainal ba ba ب ب ايوه ب ب ب ب ب ك ك ب ك ف ايوه باقو باقو باقو باقو طيب ايه كمان انت لاتي ايوه اعم اكبر طيب اقوم طيب لؤ لؤان اقرا كاملا ما منه ايوه بعده للذكر ايوه رزقرا ايوه يجوج ايوه اعطيناك ايوه سكره أيوة لقمان ايوه لا يجوج يكثر يقرا ايوه يوفكون نعمتي حكم مقعد تمام يعطيه يعطي ايوه مكرم مم. سقياها أيوة. فلياتي مستمعهم ايوه واغنى واقنا قال قال قال قال واغنى تقويم أمهلهم ام بهم رويدا امهلهم رويدا ورفعنا لك laka dhikraka. بعد Nada'ahu ba'da heen. Iya. Yaqulu Taim, bagus sekali, Taim. sekarang pada halaman 68 Indah ya Al-Qur'an. Huwa yubdi wa yu'id. Baik. Wa لنبث في بطنه ولم لئت منهم رعبا قوسين أو أدنى فخذ بيدك ضغفا ولا تقم على قبره تقرأ كاملا ولا تقم على قبره اجعلوا, اجعلوا بضاعتهم فبدأ بأوعيتهم في طغيانهم واصل وإذا رعى تجارة ايوه وحففناه بابدخلت يا ليتني لم اشرك أيوة. وكان امره فرطا انتبه فرطا ايه. وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون اكثر لا يعلمون م. Hmm. wa utur muslimina hmm. wa mu'minina idza da wa huwa maqzum afrigh alayna sabran fayuhsikum tabakhlu wa masuk pada halaman 70 kepada pembahasan tajwid ini penting sekali maka harus betul-betul di Fahami secara benar Karena kalau sampai salah pada halaman ini Maka Kalau masuk dalam Al-Quran Akan sulit Untuk membacanya Jadi harus betul-betul dipahamkan Murid untuk Memahami Pada Yus kelima Masuk pada Al-Qamari Al-Ardu الأرض والارض والارض أيوة. أ والارض وضعها للأنام أيوة. تجري تحتها الأنهار أيوة. ب أيوة. جاء الحق وذهب الباطل أيوة. لآيات آيات لول الألباب. إلى آخره إلى آخره. لول الألباب. هل أتاك حديث الغاشية؟ أيوة. والغرمين وفي سبيل الله. أيوة. ح. أيوة. فالحاملات وقرا. أيوة. والبغال والحمير. لتركبوها تمام جاء يؤمنون بالجبت ايوه فالجاريات اسرا ايوه ت تمام ميثاق كتاب درس وذلك جزاء الكافرين ايوه bagus وا ايوه يشر الوسواس الخناس ايوه والوالدات والوالدات يرضعن ايوه خ واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ايوه والخاشعين والخاشعات تمام ف ايوه لانك الفوز العظيم تمام وان هن الفحشاء لا سريع العقاب، تمام. والعاديات ضبحا، تمام. والقانتين والقانتات، دعوس. ولقد أخلقنا القرون، إيوه. يعين اليقين، تمام. وسألوا، وسألوا ما أنفقتم، واليسألوا، إيوه na <tuk> la <tuk> yazuquna <tuk> fiha aywa wal malaku saffan <tuk> aywa ha tujzawna adhabal hunni aywa wa la tattabi bagus sekali baik pada halaman 70 kalau bisa dihafal pada baris uh, tepi aba wa kha fa itu bagus <tuk> sekali jadi kalau tidak bisa insyaallah pada dars tajwid mereka akan paham. Baik, engkau Muhammad. Nah, ini kalau safah 170. Mubinun. Lah apa? Baik, mubinun. Mubinun. Iya, mubin. Mubin. Fil akhir antakra bi ma da sakin. Bil qat. Iya, wala fi bi hadil waqaf. Bisa kini. Pada panjangnya di sini dua sampai enam harokat. Boleh dibaca dua ataupun empat ataupun enam. Okay. Baik. Mubin. Mubin. Baik. Okay. Naik royi. Alhamdulillah. Tuul wal Ikram. Right. Ewah. Aynul Yaqin. Kita lihat. Aynul Yaqin. Ewah. في العذاب مشتركون أيوة بأصحاب الفيل أيوة هذا شيء عجيب كم فيها خالدون أيوة صراطك المستقيم با لكم لا تناصرون وفرعون في الأوداد إذ هم عليها قرارون bagus maka hum yastazun aywa wa amin berikutnya masuk pada mad eiwad jadi tanwin kalau berhenti maka dibaca panjang itu ragadan ya pada akhir ini dibaca sekedar 2 rakaat dibaca sekedar 2 rakaat dan waladiyati dabaha kalau ya mahmad waladiyati dabaha ee teruskan walmuliya biqadaha subhan ba'darna bi nqaa بَزَامُ بَزَامُ بَدُورَة ايوه وَاسْنَا صَغِيرَا ايوه وَخَلَقْنَاكُمْ نَزْعَاجًا ايوه وَأَتَيْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ايوه آثِمَنُكَ فُورَا ايوه كَانَ مِيزَانُ عَذْبًا كَبِيرًا لَكُس وَتُوفَى هَذِهِ Ya, bagus sekali itu. Pada halaman 72, tak memperbutoh dibaca sukun sama rotin sama roh. Nabi Abdullah dari sama rotin sama rotin sama roh. والمؤتفكات بالخاطئة أيوة. يفعل بها فاقرة أيوة. ترهقها قترة وتنرون الآخرة م. أبصارها خاشعة أي شيء أكبر شهادة طيب. يا ليتها كانت القاضية م. بالغ الكعبة أو كفاره حمسين ألف سنة Faaurilah minhum al-adabah, ala nafsihii bacira, fa nizirah ila bi Adapun tak yang ditulis tak biasa, maka membacanya juga dengan tak. Tapi kalau tak perlu dibaca dengan ha. Jadi al-waqf al-alat tak. Rahmatu karim. Rahmatu. Rahmat. Rahmat. Rahmat. Rahmat. Hei, baca. Hei, Quran. حقت عليهم كلمة أيوة ويأخذ الصدقات إلى آثار رحمة تمام يجادلون في آيات وقيم السيئات، هوا؟ هم يقسمون رحمة، هوا؟ وهم في الغرفات، هوا؟ أو هنا البيوت، هوا؟ يعودوا فقد مضت هوا؟ وبداء لهم سيئات، هوا؟ يؤمنون بالجبت والقرعوت، هوا؟ عليهم آياتنا بيدات masuk pada halaman 73 non-tastid dan non-tastid dibaca gunnah gunnah dibaca sekitar 2 di rakitin inna ya Allah Rahman inna inna inna Saya inna fi dhalika la ayat amam lahum jannatul fi dawsi nuzula amam. inna أيوا. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أيوا. وإن الفجار لفي جحيم. أيوا. إنهم كانوا مجرمين. أيوا. إنه بكل شيء عليم. أيوا. فكانوا لجهنم محقبة. Bian, lham, azab, anima, min al jin, lti, manus. Ewah. Fain, kana, llaubin, gafura. Ewah. Innabu yutna. Mitumba, mitumba. masuk pada pembahasan berikutnya, mim tersedit, sama, dibaca huna sekitar loharokatin amma amma amma amma pada setelahnya ini sabaghumara amma man istagna yang benar adalah bukan lahu lihat seperti komputer pun juga terjadi kesalahan yang benar adalah amma mani taj qariatul rahman amma. أيوة ثم دمرنا الآخرين أيوة ثم أرسلنا رسل رسلنا تترا فأما من أوتي كتابه بيمينه ولا تسألون عما كانوا يعملون أيوة فأما من aqat taqa aywa adammarnahum tadmiran in innakum yawm alqiyati tub'athun aywa in adbara wastaktab aywa alam nara alqamar bazigha masuk badanon sukun kalau ketemu dengan tanwin atau nun dibaca sekitar dua harokat dibaca itu om na kis birun nah ada pun pengkaitan Insya pada pelajaran tajwid Baik. Min minar. Terima kasih. كان صديقا نبيا فيعذبه عذابا نكرا عاملة ناصبة ومن نعمره ننكسه بالخلق ولن نججه هربا أئذا كنا عظاما نخرة وما لهم ناصرين طيب وان شأن من نار السموم دبوس ايضا من نفره خلقه فقدر